يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُضْعَتٍ عَمَّا أَوَعَتْ وَتَجْمَعُ كُلَّ دَامَةٍ حَمْلِ الْحَمْلِ خَوَاتٌّ وَتَغْنَى وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ أَلْبٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَنِيدٍ كُتِبَ عَلَيْهِ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ فأنه يغله ويهديه إلى عذاب السعير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 ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ان يقرر في الاحام ما نساء ولا اجل مسنما ثم نخرجكم طفلا ثم نتبله ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارض للعبور لكيلا ومنكم من يرد الى ارض للعبور لكيلا يعلم من بعدهم شيئا وَتَاوَلَ الْأَوْضَاعَ مِدَدًا فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا, عليها مَا اهْتَزَّتْ وَرَبَ اهتزت ورابت وأنبتت من كل زوج بهيج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 وَأَنَّ الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في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 ولا هدى ولا كتاب منير فاني أطفه ليظل عن سبيل الله له في وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقُ ذَلِكَ بِمَا قُدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّامٍ لِلْعَبِيدٍ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ لِطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ قَلَبَ عَلَى وجهه خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَهَبَ لِكَ هُوَ الخُسْرَانُ الهَبِي يَدَوٌ مِنْ دُونِ اللَّاجِمِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو يدعو لمن ضره اقرب من نفسه لبئس المولى ولا بنسنعشيد ان الله الذي يدخل الذين امنوا وعمل الصالحات جنات تجري, تجري من تحتها الانهار ان الله لا يفعل ما يريد مَنْ كَانَ يظُنُّ أَنَّ يُمَثِّلُهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لَيَقْطَعَنَّ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبُ عَنْ كَيْدِهِ مَن يَغِيظُ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَا وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيد إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَبْصِلْ ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد أَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاعَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّزُومُ وَالْجِبَيَانُ وَالشَّجَرُ وَالدَوَابُ وَكَثِيرُ وكثير من الناس وكثير الحق عليه العباب ومن يهد الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصروا في فالذين كفروا قطرت لهم ثياب من مال يصب من فوق رؤوسهم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجنود ولهم قائم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 إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْغَامُ رُوحَا يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤَا وَلِذَا فِيهَا حَرِيرٍ وهدوا إلى الطيب مِنَ القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء سواء اؤل العاكف فيه والباد وما يورد فيه بالحاد بظلم ندقه من عذاب الالب وإذ برعنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين وطهر بيتي للطائفين السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا على كل ضعب يأتين من كل فج عميق وعلى كل ضامر يأتين من كل فجل عميق ليشهدوا منافع يَشْكُرُونَ مَن أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّالُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ تَأْكُلُونَ مِنْهَا وَأُطْعِمُ الْبَائِسَ قَّ الْيَقضُ تَفَتَرغُمُ وَيفُُدُ رَهُم وَلِيَ الطَوَّفُ بالِالْبَيت لَن يَنَالَكَ وَمَن يُعظِّمُ حُرُمَاتِ اللَّهِ مَا يَحْفَظُهُ وَخَشِيَ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ عَن فَاءَ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا هُنَالِكَ آلِهَةَ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي, أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن رب سائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيرة الأمام لا اله الا هو واحد فله اسلموا ورد الشيرين المخبتين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ جَعَلُوا لَهُمْ مَنَازِلَ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَمْ يَرَوْا لَهُمْ أذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكنوا منها وأطعموا القانع والموتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لَيْسَ عَلَى اللَّهِ عَذَابُ لَحُومِهَا وَلَا دِمَائِهَا وَأُغَيٍّ وَلَكِنْ يَنَاعُ لُغُ مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَ لَكُمْ أَنَّكُمْ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ تكبر الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافر للذين آمنوا إن الله لا يحب كل خضان كفور أذن للذين يقوعتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن الله ولولا دفاع الله ما سباهم ببعض لهدمت لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وَلَيَنْصُ عَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ <تصفيق> الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَىٰهِ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ نُوْطٍ وَأَصْحَابُ مَدِيَمٌ وَكُذِّبَ مُوسَى فأمليت للكيان فرين ثم فكيف كيان نكير فتأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فَليلى خاء يَكُمْ عَلَعُرُ شِهَا وَبِلَُ الطلَتِ وَقَصًْا مشيد أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آدَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبِ التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَيَّد جُنْدًا قَلِيلًا أَمْلَيْتَ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ تُمَ اخُذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ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 والذين سعوا في اياتنا مباجدين اولئك اصحاب الجحيم وما ارسل من قبلك من رسول ولا نبي إلا إِلَّا إِذَا تَمَنَّا أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان ختنة للذين في قلوبهم فَمَن كانَ مِنَ النَّادِينَ فِيهِ قُلُوبُهُم مَّعْضُوبٌ وَالْقُرْآنُ يَشْتِقُّونَ بِهِ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ وَلْيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ أُوتِلُوا الْمَعْنَى أَنَّ الْحَقَّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ مَا عَلَى لَهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى فَاطِرِ ولا يزال الذين كفروا في منتهى يتمون حتى, حتى تاتيهم الساعه بغته او ياتيهم ما تاب يوم نقيم الَّذِينَ قَامُوا لِصَلَاتِهِ وَأَمْوَالَهُمْ يَحْكُمُ بَيْنَهُم ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَوْمَ عَذَابٌ مُّهِيمٌ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا في سَبِيلِ اللَّهِ فَمَا قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَنْصُرَنَّهُمُ اللَّهُ نَصْرًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الْمُنْصَرِينَ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مَدْخَلًا وإن الله لعليم حليم ديانك ومن عاقب بمثل ما أوقب به ثم بغي عليه لينصر أنه الله, إن الله لذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سبيع بصير لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ النَّوْهُ وَالْحَقُّ وَأَمَّا مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ فَهُوَ الْبَاطِلُ وَأَمَّا اللهُ فَهُوَ الْعَلِيُّ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 ربنا في السماء وراتي وما في الارض وان الله له هو الغليج الحميد الم ترى ان الله سخر لكم ما في الارض والفلك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 ولا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون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 إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به وما للبعالمين من النصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بجنات تعرف في يشوه الذين كفروا المنكر كانون يسطعون بالذين يتنون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم أنا رعدها الله الذين كفرون وَبَشِّرِ <تصفيق> الصَّامِصِينَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُبِّ بَمَثَلٍ فَاسْتَمِعُوا إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ الَّذِي يَخْلُقُ ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ وَإِن يَسْلُبْهُ مِن الذُّبَابِ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ وَهُوَ لا قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم والى الله ترجع الامور يا ايها الذين امنوا انامنا نركع واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حاجه ذلة أبيكم إباهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي وفي هذا يكون الوصول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وَأَنْتَ فَصِينٌ بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنَعَمَّ الْمَوْلَى وَنَعَمَّ